حاله كبيره ومسؤوليه عظيمه كلمة اما ان تكون الكلمه طيبه واما ان تكون الكلمه خبيثه كلمة فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمه من الكلمات كلمة ما اخطر الكلمه كلمة الله محمد القران السنه الصحابه الامه العباده الرياء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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة كلمة برنامج نقدم من خلاله كما بينا كلمة لنستخرج من بحرها الزاخر الجواهر واللآلئ والدرر ولنطوف سويا في بستان معانيها لنجمع الرحيق والزهر والثمر ولنقف في محرابها لنستلهم الدروس والعظات والعبر وكنا نتكلم في اللقاء الماضي عن أعظم وأجل كلمة عن لفظ الجلالة الله ولازال الحديث متواصلا مع هذا الاسم الجليل الكريم الذي يملأ قلوب المؤمنين بالعظمة والهيبة والجلال ها هو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود أي عالم من علماء اليهود فقال يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراه أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع الله أكبر تدبر أخي وتدبري أختاه حبر من أحبار اليهود يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن نجد مكتوبا عندنا في التوراه أن الله أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك الله أكبر ثم يهزهن ويقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا من النبي صلى الله عليه وسلم لقول حبر اليهود وقرأ النبي قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره، الله لا قبضته يوم لا يقول مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون أيها الأفاضل اتفقنا على أن أعظم كتاب يعرفنا بالله هو كتاب الله جل وعلا فلما نشرق ولمن نغرب وبين ايدينا كتاب الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الذي يخاطب رائد الفضاء وعالم الذره وعالم الفلك وعالم الكيمياء والطبيب والمهندس والأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب ويخاطب الرجل والمرأة والصبية والفتاة يخاطب كل الخلق ويخاطب كل البشر تارة بالحوار ثانية بالخبر ثالثة بالترغيب رابعة بالترهيب خامسة بالوعظ سادسة بالمثل سابعة بالقصص إلى آخر هذه الأساليب التي ينشئها القرآن إن شاء ليستنطق بها الفطر السوية والعقول السليمة وليحرك بها الوجدان والقلوب لتنطق الالسنه بوحدانيه الله جل وعلا ولتتحرك الجوارح بالذل والخشوع والخضوع والعبوديه لله سبحانه وتعالى نعم في هو كلام الله جل جلاله ينتقل بنا الى افاق السماء تاره ثم ينزل بنا الى جنبات الارض تاره اخرى ثم يذكرنا بما نحمله في نفوسنا من آيات تارة ثالثة كل هذا من أجل أن يؤصل قضية معرفة الله جل وعلا والإيمان به سبحانه وتعالى فالقضية لا تتوقف أبدا عند مجرد المعرفة عند مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية أن تقر لله بأنه الخالق والرازق والمدبر لا يتوقف الأمر عند هذا بل يقيم الله تبارك وتعالى عليك الحجة بتوحيد الربوبية لتفرده بعد ذلك بالعبودية فما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية إلا من أجل أن يفرد الخلق الرب سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة قال جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل جميع الكتب والصحف وما من نبي ولا رسول إلا ودع قومه أول ما دعاهم إلى هذه الغاية أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت ولنا وقفة في لقاء من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف ستكون عن العبادة لنقف على معنى هذه الكلمة فما أشرفها وأجلها من كلمة وما أشرفها وأجلها وأعظمها من غاية تعالوا إلى القرآن الكريم يلفت أنظرنا إلى السماء إلى هذه القبة السماوية الزرقاء والله الذي لا إله غيره إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء التي رفعها الله بغير عمد تملأ قلوبنا بالهيبة والعظمة والجلال لذي الهيبة والعظمة والجلال جل جلاله لكن إلف العادة وإلف النظر إلى السماء انسانا ما تحمله هذه القبة السماوية الزرقاء من آيات تستحق التفكر والتدبر لنتعرف على الله سبحانه وتعالى انظر إلى السماء وقد رفعه الله جل وعلا هكذا بغير عمد وزينها بالكواكب والأقمار والنجوم بل إنه جمال متجدد متغير متعدد الألوان والأوقات من صباح إلى مساء. إلى شمس محرقة إلى غروب إلى ليل مظلم إلى ليلة ممطره إلى ليلة صافية إلى ليلة تتحرك فيها الريح وتزمجر إلى ليلة يملأها الضباب جمال متجدد متعدد الألوان متغير الأوقات انظر إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي انفردت في أفق من آفاق السماء وحدها تلتمع بالنور والضياء كأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء أو انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك وكأن كل واحدة منهما تناجي الاخرى بعيدا عن هذه النجوم أو انظر إلى هذه المجموعات المتشادكة المتضامنة وكأنها التفت في عرس إيماني بهيج وهذا القمر البازغ وهذا القمر المنير وهذا الصبح البازغ وهذه الشمس المشرقة وهذا الليل السادل كل هذا خلق من كل هذا صنع من صنع الله الذي أتقن كل شيء انظر انظر وتدبر وقف على هذا القسم فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إيه والله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وتدبر قول الله جل وعلا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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ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 قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله أكبر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 ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله أكبر الشمس والقمر بحسبان قال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء يا أخي انظر إلى السماء لتتعرف على الله جل وعلا لتفرده وحده بالألوهية والعبادة والتوحيد والطاعة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون نعم ما أعظمها من عبادة نهى عبادة التفكر والتدبر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حتما بعد هذا التفكر بعقل سوي وقلب نقي وفطرة تقيه حتما يخلصون إلى هذه النتيجة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اسمع ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل, من تدخل النار فقد أخزيته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 يقول رئيس أكاديمية البحث العلمي بنيويورك إننا خلصنا بعد دراسة علمية مستفيضه إلى أن الكون قد وجد نتيجة لعملية خلق رائعة وكل شيء قد وضع في الكون بحسبان. ترجمه حرفية تقريبا كلمة بحسبان ثم قال فلو تركت الشمس مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حين على ظهر الأرض تعالوا بنا لنكمل الحديثة إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل ولازلنا مع لفظ الجلاله الله فالحديث لا ينتهي. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وهيبته وعظمته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة الكلمة كلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة كلمة إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة كلمة فالمؤمن الصادق لا يحتقر. كلمة من الكلمات كلمة ما أخطر الكلمة